بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومع الدرس الأول في شرح الشاطبية نبدأ بقراءة أبيات مقدمة الشاطبية قال إمام الشاطبي رحمه الله تعالى بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك الرحيم رحيما وموئلا وثليت صلى الله ربي على الرضا وحمد من المهدى إلى الناس مرسلا وإفرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الاحسان بالخير والبلاء وثلت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به اجزم العلاء وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدى متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله فلترجح عليه مريحا وموفلا هو المرتضى أما إذا كان امه ويممه ظل الرزالة فنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبله بدأ الناظم رحمه الله هذه القصيدة بذكر البسمله لما فيها من المعاني العظيمة والفوائد الجسيمة ولم اجتملت عليه من الصفات العليا لله رب العالمين موئل الراجين وأمان الخائفين ومغيث المستصرخين وقوله أو قول الناظر رحمه الله تبارك رحمانا رحيما رحمن الرحيم يريد بذلك تكملة لغة بسم الله الرحمن الرحيم فوقال بدأت باسم الله ولم يستطع أن يقول الرحمن الرحيم فأتى في الشطر الثاني وقال رحمن الرحيم فكانه قال بسم الله الرحمن الرحيم والموئل معناه المرجع والمآب وتبارك أي تفاعل من البركه والبركة كثرة الخير ونموه. ثم قال وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا اي جعل الناظم رحمه الله الشيء الثاني في هذه القصيده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأولى والأفضل أن نقرن بين الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولكن الناظم رحمه الله لم يمكنه النظم من الاتيان بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وثليت صلى الله ربي على الرضا الرضا أي ذي الرضا المقصود به الراضي أخذ من قول الله تبارك وتعالى ونسو فيعطيك ربك فتربى. اصطفى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للنبوة وأرسله رحمة للعالمين هذا وفي الحديث إنما أنا رحمة النهدين. رواه الحاكم في المستدرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأشار الناظم بقوله. محمد المهدى إلى الناس مرسلا إلى هذا الحديث ثم قال الناظر رحمه الله بعد ذلك وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير أوبلا أي وصلى الله كذلك وسلم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترته وهم على صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حال كونهم مشبهين بالمطر في كثرة خيرهم وعميم نفعهم لأنه إذا كان المطر سببا في حياة الأرض الميتة فالعلم سبب في حياة القلوب الميتة بالجهل وإنارة القلوب المظلمه بظلام الجهل وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العالم. أي جعل الناظم الشيء الثالث في هذه القصيدة إثبات الحمد لله تعالى في كل حال لأن الله تبارك وتعالى يستحق الحمد على كل الأحوال وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه ما يسر يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا جاءه ما يسيء يقول الحمد لله على كل حال وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في كل أحواله لأن كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو ناقص الخير والبركة وقول ناظم وثلت أن الحمد لله دائما لأنه ذكر أولا اسم الله تبارك وتعالى في بدأت بسم الله ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعترته وصحابته وتابعيهم ثم ذكر الشيء الثالث الحمد لله جعله الشيء الثالث في هذه القصيدة والحمد معناه الثناء ومعنى أجدم العلا أي مقطوع مقطوع عن الشرف والرفع والخير والبركة وفي هذا إشارة من, من الناظر الى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم ثم قال بعد ذلك وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدى متحبلا أي بعد البدء بالبسملة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بعد هذا فاعلم يا طالب العلم أن حبل الله تبارك وتعالى كتابه القديم أن حبل الله تعالى فينا كتابه القديم وكلامه الحكيم كما جاء في تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أنه القرآن مقصود بحبل الله القرآن فجاهد أيها القارئ بهذا القرآن وبما تضمنه من أدلة وبراهين مكائد خصوم الإسلام وأعدائه حال كونك جاعلا للقرآن شبكة تتصيدهم بها الى حظيره الايمان والاسلام او تقيم عليهم الحجه ببيان ان الدين الاسلامي هو الدين الحق الذي لا يقبل الله تعالى من احد سواه ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ثم قال بعد ذلك واخلق به اذ ليس يخلق جده جديدا مواليه على الجد مقملا أي ما أجدر القرآن بالمجاهدة بادلته وبراهينه حال, حال كونه أنه حق لا يبلى سمي المكان رفيع المنزل وكل من والاه وصافاه فهو مستقيم على الجد سالك طريق الحق حال كونه مهتما به عاملا بما اجتمل عليه يقيم حروفه وحدوده وهنا نركز على معنى حال كونه مهتما به عاملا بما اجتمل عليه ونلفت أنظار الطلاب وخاصة طلاب القرآن في أن يهتموا بالقرآن الكريم في كل أحوالهم وأوقاتهم وأعمارهم ولا يكون اهتمامهم به محصورا في زمن معين أو وقت مخصوص. وقارئه المرضي قر مثاله كالترجح عليه مريحا وموكلا أي استقر مثال قارئ القرآن العامل به مشبها بالترج وهي فاكهة طيبة الرائحة، حلوة الطعم وفي هذا إشارة إلى الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الترجة ريحها طيب وطعمها طيب أخرجه البخاري ومسلم ثم قال بعد ذلك الناظم هو المرتضى أمن إذا كان امه ويممه ظل الرزانة قنقلى أي قارئ القرآن مرتضى قصده مخلصة نيته لأنه صار بحمله القرآن واهتمامه به جامعا لخصال الخير فكأنه أمة في الخير أي اجتمع فيه خصال, خصال خير تفرقت في أمة وكيف لا وهو يحمل بين, جيبيه جيب بين جنبيه كتاب رب العالمين الذي يدل على كل خير وينهى عن كل شر ويدل على كل سعادة ويبعد عن كل شقاوة والقنقل اسم للمكيال الضخم أو الكتيب العظيم من الرمل وقص ويممه ظل الرزالة قنقلا أي ذل الرزانة العقل والرزانة والوقار تجملت بحامل القرآن فالإنسان إذا أراد أن يمدح انسانا يقول هذا إنسان عليه وقار وعليه سكينة وهو رزين فهذا قارئ القرآن تتجمل به الرزانة ولا يتجمل به هي هو بل هي التي تتجمل به وهذه مبالغة في الإشادة بقارئ القرآن حيث جعل الناظم رحمه الله الرزالة والوقار يتجملان بحامل القرآن هو الحر إن كان الحرية حواريا له بتحريه إلى أن تنبله أي قارئ القرآن لم يسترقه الهوى ولم تستعبده الدنيا ولم تأسره الشهوات لماذا؟ لأن القرآن ينهاه عن هذا كله القرآن يقوم أخلاقه القرآن يجمل صفاته وذلك إذا كان جديرا بالبحث في علوم القرآن والاجتهاد في حظه واستظهاره والتخلق بأخلاقه إلى أن ينبغ في هذا العلم أو يموت معنى أن تنبغ أي إلى أن ينبغ في هذا العلم أو يموت والحري بمعنى الحقيق والحواري أي الناصر الخالص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 ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك أهل الله والصفوة الملا، قلوا البر والإحسان والصبر والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا ائمه لنا نقل القران عذبا لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنورت سوادت دجا حتى تفرق وانجلا وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من اصحابه متمثلا وان كتاب الله اوثق شافع اي ان القرآن الكريم هو كتاب الله وهو الشافع الذي لا ترد شفاعته وورد في الحديث الصحيح اقرا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه رواه مسلم وكفاية القرآن اتم من كفاية غيره وإغناؤه أكثر من إغناء غيره فالقرآن الكريم غنى لا فقر معه حال كون القرآن واهبا لصاحبه الثواب متفضلا عليه بالكرامة وفي هذا البيت حث من الناظم لطالب القرآن على العمل بالقرآن والتمسك بهديه حتى يستحق شفاعة القرآن إذا حقق ذلك وقد وجد ب. الشيء العملي أن القرآن الكريم يغني صاحبه في الدنيا أكثر من أي شيء آخر فيفيد الله تعالى على صاحبه من الخيرات والنعم والبركات أكثر مما يعطي غيره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا أي أن القرآن الكريم أفضل أنيس وخير جليس وأحسن حديث لأن الله تبارك وتعالى قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه فليس هناك حديث أحسن من كتاب الله عز وجل وليس هناك صاحب أفضل من نصاحبة القرآن الكريم ولا تمل تلاوته ولا يشبع من سماعه وكلما كرره وردده المسلم يزداد جمالا ويزداد قارئه تجملا لما يقتبس من من أخلاقه العالية وآدابه السامية وأنواره المتجددة وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنة متهللا، أي إذا كان قارئ القرآن عند بعد موته وعند دخوله القبر يخاف من أعماله السيئة التي اقترفها مدة حياته مدة حياته في الدنيا لأن كل إنسان له سيئات وله ذنوب فإن القرآن الكريم يلقاه عند دخول القبر باش الوجه فيأنس به صاحبه ويتبدل خوفه امنا أمن مطمئنينة ووصف الناظم قارئ القرآن بالفتوة حيث قال وحيث الفتى والفتوة أي صأل الإنسان جميل الخلق الذي يجمع انواعا من مكارم الأخلاق اللهم اجعل القرآن انيسنا وشفيعنا يا رب العالمين هنالك يهنيه مقيلا وروضه ومن أجله في ذروة العز يجتلى <تصفيق> أي في ذلك المكان الموحش القبر في ذلك القبر يهنئ القرآن صاحبه الذي كان يقوم بحقه في الدنيا فيقوم به آناء الليل ويقوم به أطراف اناء النهار ويعمل به في يومه وفي ليله ويبشر القرآن بأن قبره سيكون روضة من رياض الجنة ينعم بها ومن أجل القرآن وتلاوته والمحافظة عليه يرى صاحب القرآن في أعلى مراتب العز يوم القيامة كما ورد في الحديث يقال لقارئ القرآن يقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فمنزلتك عند آخر آية تقرأها فهذا فضل عظيم وأجر كريم وشرف ليس بعده شرف يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا أن يطلب القرآن من الله عز وجل ويلح في طلبه أن يرضي الله تبارك وتعالى صاحبه وحبيبه الذي كان ملازما لتلاوته ومتخلقا بأخلاقه ومحافظا على آدابه فهنا يناشد في إرضائه لحبيبه أي الذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن بمحبة وشوق ولا, ولا يقرأ القرآن بفتور وملل نعم يطلب القرآن من الله عز وجل أن يعطي صاحبه هذا من الثواب العظيم والنعيم المقيم ما تقر به عينه وما أجدر سؤال القرآن أن يجاب ويصل كل ما يريده إلى صاحبه فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك أهل الله والصفة الملا. ينادي الناظم قارئ القرآن المتصف بالصفات المذكورة فيقول يا قارئ القرآن حال كونك معتصما به لا ليست تقرا حروفا فقط وتضيع حدودا لكن حالك كونك معتصما به عاملا بما فيه معظما له في كل الأحوال هنيئا مريئا لك هذا الإنعام وهذا الإكرام الذي ستحصل عليه يوم القيامة إن شاء الله وليس لك هذا الأجر وحدك وليس لك هذا الفضل وحدك ولكن لوالديك أجر عظيم وثواب كريم وهو أنهما يكسيان يوم القيامة ملابس أنوار ويتوجان بتاج العز والوقار الذي ضوءه ابهى من ضوء الشمس في بيوت الدنيا كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره فما ظنكم بالنجم؟ هذا استفهام تفخيم للأمر وتعظيم لشأنه أي ظنوا إن شئتم من الجزاء بهذا الابن يعني تفخيم للأجر العظيم الذي سيحصل عليه هذا الابن الذي حمل القرآن الكريم وعمل به ويكفيه, أنه ويكفيه فخرا وشرفا أنه من أهل الله وخاصته كما ورد في الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته اللهم اجعلنا حقا من أهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين والصفو معناها الخالص من كل شيء والملأ, والملأ معناه أشراف الناس أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا أي أهل القرآن هم أصحاب البر والبر فعل الخيرات وترك المنكرات والأعمال الصالحة التي ترضي الله تبارك وتعالى وهم الذين يحسنون أعمالهم ويخشون ربهم ويصبرون على كل ما يحتاج إلى صبر وجاءت صفاتهم في القرآن مفصلا مثال التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وصاحب القرآن اولى من غيره بتطبيق هذه الآيات وتنفيذها والعمل بها أولو البر والإحسان والصبر والتقى التقى اجتناب جميع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فلاهم بها جاء القرآن مفصلة أي صفاتهم وآدابهم وأخلاقهم أمر بها القرآن الكريم عليك بها ما عشت فيها منافسا وبعن نفسك الدنيا بأنفاسها العلا أي الزم يا قارئ القرآن هذه الصفات الحميدة ما دمت حيا ليس في وقت وت... لا تلتزم بها في وقت وتتركها في آخر ولكن عليك أن تلتزم بها مدة حياتك كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تنافس غيرك فيها وأبدل نفسك الدنيا التي تدعوك إلى الخمول والكسل وحب العاجل وأبدلها بنفس همتها عالية وغايتها سامية محبة للعمل الصالح مقبلة على ربها مستعدة للقائه وهذا لا يمكن إلا بمجاهدة النفس لأن النفس دائما تميل إلى العاجل وتترك الآجل جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن, أو نقل القرآن عذبا وسلسلا يسأل الناظم رحمه الله ربه أن يجزي عنا خيرا كل من نقل إلينا القرآن من الصحابة والتابعين وغيرهم لأنهم نقلوه بكل دقة وأمانة فلم يزيدوا فيه حرفا ولم ينقصوا منه كلمة وكان نقلهم من القرآن صافيا عذبا خالصا من كل شائبة فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلى والعدل زهرا وكملا أي من بين الأئمة الناقلين للقرآن سبعة رجال يشبهون البدور لغاية شهرتهم وكمال علمهم وعلو شأنهم وصفهم الناظم بذلك لأنه إذا كان البدر يضيء للناس في ظلام الليل فهؤلاء الأئمة أضاءوا للناس عقولهم ومحوا عنهم ظلمة الجهل بلغوا سماء العدم والشرف أضاءوا بعلمهم العقول لا شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجا حتى تفرق وانجلى يقول إن لتلك البدور السبعة شهبا أي كواكب أخذت نورها من تلك البدور فشبه الرواة عن الأئمة بالشعب التي تأخذ نراع عن البدور فنورت سواد الدجاء أي أماطت ظلمة الجهل عن العقول حتى انقشع ظلام الجهل وحل محله نور العلم وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه بتمثلة يقول سوف ترى هؤلاء البدور السبعة في هذه القصيدة ويقصد بهم العلم السبعة المذكورين في ما يأتي بعد واحدا بعد واحد متمثلا مع اثنين من الرواة. تحيّرهم لقاؤهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلاً وليس على قرآنه متأكلاً. يقول اختار نقاد العلماء المميزون هؤلاء الأئمة السبعة من بين ناقلي القرآن لأنهم كانوا بارعين متفوقين على أقرانين في العلم. ولم يجعل القرآن سببا في به هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين